الله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعذلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا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 بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا